بسم الله الرحمن الرحيم خذنا في المسألة الثالثة من مسائل الإبدال إذا وقعت الواو أو الياء وتشاركهما الألف بعد ألف مفاعل وقد كانت إحداها مدة زائدة في الواحد وعرفنا الأمثلة وعرفنا الشرط المذكور ثم قال الثالثة أو نعم من أنواع الإبدال إبدال الواو والياء والألف من الهمزة أي تذهب الهمزة وتحل محلها واو أو يا أو ألف، وذلك في باب الهمزتين الملتقيتين في كلمة، في باب الهمزتين الملتقيتين في كلمة. قال فعلم أن الهمزتين المجتمعتين في كلمة لهما أربع حالات. هذه قسمة عقلية حمزتان مجتمعتان في كلمة من حيث التحرك والسكون كم الحالات التي تفرضها أنت إما أن يتحركا جميعا أو يسكنا جميعا أو يتحرك تتحرك الأولى وتسكن الثانية أو تسكن الأولى وتتحرك الثانية هل هناك احتمال آخر أربعة أربع احتمالات قال فاعلم أن الهمزتين المجتمعتين في كلمة لهما اربع حالات إما أن تتحرك الأولى وتسكن الثانية وإما أن تتحرك الثانية وتسكن الأولى وإما أن تتحرك جميعا أو تسكن جميعا وهذا الأخير متعذر ما هو المتعذر؟ ان يلتقيا تلتقي همزتان ساكنتان فبقيت ثلاث حالات احداها ان تتحرك الاولى وتسكن الثانيه ان الهمزه الاولى متحركه وان الهمزه الثانيه ساكنه قال ويجب في هذه الحال ابدال الثانيه حرف مد يجانس حركة ما قبلها فإن كانت الأولى مفتوحة أبدلت الثانية ألفا أن تبدل الهمزة حرف من جنس حركة ما قبلها إن كان ما قبلها مفتوحا تبدل الهمزة ألفا ما قبلها مضموما تبدل الهمزة واويا ما قبلها مكسورا ياءا قال مثال الفعل آمن أصله أأمن على وزن أفعل أأمن فجتمعت همزتان الثانية منهما ساكنة فأبدلت أي هذه الثانية حرفا من جنس حركة الهمزة قبلها الهمزة الأولى وهو الألف فصارت آمنة وترسم في الاملاء هكذا آمنة وهو المسمى بمد البدل وإن كانت مضمومة ابدلت الهمزة أبدلت الثانية واو مثاله مثال الفعل اومن أصره أؤمن على وزن افعل اؤمن فاجتمعت همزتان الثانيه منهما ساكنه فأبدلت حرفا من جنس حركه الهمزه الهمزه الاولى وهو الواو فصارت اومن بدل اؤ اؤمن اؤمن بدل الهمزه الثانيه الساكنه حرف يجانس حركة ما, قبل ما قبلها وقبلها مضموم والحرف الذي يجانس الضمة الواو اومن وإن كانت مكسورة أبدلت الثانية ياء مثال المصدر ايمان أصله ائمان فاجتمعت همزتان الثانية منهما ساكنة فأبدلت حرفا من جنس حركة الهمزة الأولى وهو الياء فصارت إيمانا إيمان واضح هذا أم لا إذن إيمان ما أصله إيمان لماذا أبدلت الهمزه الثانية ياء؟ لأنها ساكنة فأبدلت حرفا يجانس حركة ما قبلها وحركة ما قبلها الكسرة والحرف الذي يجانس الكسرة الياء كذلك آمن ما... ما اصله ا امن امن امن و بذره تعريفا و من امن هذه الحاله الاولى ما فيها اشكال هنا عنده اشكال في الحاله الاولى حمزتان الثانية الثانيه ساكنه اقلبها حرفا من جنس حركه ما قبلها الحال الثانية أن تسكن الأولى وتتحرك الثانية الأولى ساكنة والثانية متحركة من يقول ما هو الحكم قبل أن ينظر أو يقرأ انظروا الآن حرفان الأول ساكن والثاني متحرك من جنس واحد ما يحصل لهما اضغام ما يحصل لهما يضغام تقول مثلا لو قلت لك عده عده الدال هذه ما هي دال ساكنة ودال تحركة ما حصل لها ادغام زوما عده فكذلك إذا اجتمع همزتان الهمزة الأولى ساكنة والثانية متحركه فيقع الإضغام مباشرة قال فإما أن تكون, أن تكون الهمزتان في موضع العين وإما أن تكون في موضع اللام ولا تكون في موضع الفاء لتعذر الابتداء بالساكن لما تكون الهمزتان في أول الكلمة في أول اللفظة لأن شرطنا أن الهمزة الأولى ماذا ساكنة وهل يمكن أن يبتدا بساكن لا إذن الهمزتان التي الأولى ساكنة والثانية متحركه سيكونان إما في الوسط أو في الطرف في موضع العين أو في موضع اللام فإن كانتها في موضع العين وجب إضغام الهمزة الأولى في الثانية مثال مثال الفاض سأل و ورأس سأل مبالغة من ماذا؟ في السؤال ولا هو بائع اللؤلؤ آل هو الذي يبيع اللؤلؤ والرأس هو الذي يبيع الرؤوس يبيع الرؤوس رؤوس الخرفان او رؤوس كذلك الاشياء الماكوله يقال له راس واللال الذي يبيع اللؤلؤ اصلها سال انظر اصلها بعد السين همزه ساكنه س سأ بعدها همزه مفتوحه ا وبعدها مده سال سال ولال وراس على وزن فعال في جميعها فأضغمت الهمزة الأولى في الثانية فصارت سأال ولال ورأس وأما رسم المدة على الهمزة سأال فهذا يرجع لفن الإملاء لكراهة توالي الأمثال كما مر معنا في مذاف دروس الإملاء لكراهة توالي الأمثال في الصورة واضح هذا إذا اجتمعت همزتان الأولى ساكنة والثانية متحركة ما الذي يجب؟ الإضغام إضغام الساكنة في متحركة إذا كانت في موضع العين قال وهذا الموضع ليس فيه إبدال هل في هذا الموضع إبدال؟ الهمزة تحولت إلى حرف آخر؟ هل الهمزة تحولت إلى حرف آخر؟ لا سأ الهمزتان همزة موجودة همزة موجودة ما أبدلت إلى حرف آخر لكن في الذي قبله آمن أؤمنوا إيمان الهمزة الثانية أبدلت أبدلت حرفا آخر أما هذا الموضع سأل رأس لأال فالهمزتان موجودتان لم, تت... لم تبدل إنما ادغمت الأولى في الثانية ولهذا قال وهذا الموضع ليس فيه إبدال كما ترى وإنما ذكر تكميلا للقسمة ذكر تكميلا للقسمة وإن كانت في موضع اللام أي الهمزة كانت الهمزتان في موضع اللام فهذا يأتيك حكمه في غير هذا المختصر يعني في غير هذا الكتاب يأتيك الكلام عليه في كتاب اوسع ان شاء الله تعالى اشار اليه او ذكره ابن مالك في الألفية واضح اذا هذا درس اليوم ابدال الواو والياء والالف من الهمزه في باب الهمزتين الملتقيتين في كلمة ثم قال الحال الثالثة أن تتحرك جميعا إذا أخذنا أن تتحرك الأولى وتسكن الثانية تبدل الثانية من جنس حركة الأولى أن تسكن الأولى وتتحرك الثانية تضغم في وضع العين وفي وضع اللام يأتي الكلام عليه في الخلاصة في شرح الفيه بن مالك إن شاء الله تعالى وأما في إذا تحركت جميعا الحال الثالثة أن تتحرك جميعا وهذه أيضا تفصيلها في شروح الخلاصة ونحوها لكن ونبه التنبيه سنذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم طيب واضح هذا هذا درس اليوم درس اليوم في إبدال الهمزة في إبدال الواو والياء والألف من الهمزة تذهب الهمزة وتأتي واو أو ياء أو ألف متى إذا اجتمعت همزتان في كلمة وكانت الثانية ساكنة فإن الثانية تبدل حرفا من جنس حركة ما قبلها إن كان ما قبلها مفتوحا أبدلت ألفا آمن مضموما أبدلت واو أؤمنوا مكسورة أبدلت آن ايمان طيب نكتفي بهذا نعم كيف في سؤال كيف تفعل لو كانت بدون مد سأل هل تبدأ بالشدة فوقها الهمز فوقها الماء ال... ال... الهمز أم تبدأ بالهمز وفوقها الشدة الشدة هي نوع من أنواع الحركات الشدة التي هذه الشدة الآن هي مثل الفتحة هي مثل الكسرة مثل الضمة الفتحه الان في سؤال اين تضع الفتحه الشكل الفتحه من الشكل اين تضعها فوق طيب كذلك مال مال اين تضع الفتحه مع ان فيها مده مال فيها مده اين تضع الفتحه فوق المده والشده هي نوع من انواع الشكل فتوضع فوق الهمزه المده هذه نائبه عن الهمزه فالشده توضع فوقها نعم طيب هذه يعني فائده ان الحال الاكثر فيها ان يكون لفظها مذكر وتخاطب خاطبة المؤنث مثل زينب هذا الافصح لان الحال فيها ثلاث لغات أن تكون لفظها مذكر حال ومعناها مذكر فتقول هذا حال هذا تقول حال حسن ذكر في اللفظ ومذكر في المعنى والثانية أن تكون مؤنثه بالتأ تقول هذه حالة حسنة والثالثة أن يكون لفظها مذكر حال وتخاطبها مخاطب المؤنث المعنوي حال حسنة وهذه الأفصح ثلاث اللغات جائزة لكن الأفصح أن يكون لفظها لفظ التذكير وأن يكون معناها مؤنثا هذا تقول هذه حال حسنة كيف حالك أطيبة أم لا تخاطبها مخاطبه الحال تجعلها مثل زينب لفظها مذكر ما فيها علامه تأنيث لكن التأنيث فيها معنوي هذا الأفصح فيها سبحانك اللهم وحمدك الشجاء